قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يستح بيننا بالحق 117. وهو الفتاح العليم 118. قل أعوني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كأَفَتَلِ النَّاسَ بَشِيرَةً ونذيرًا ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه